من أبلط رف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقول درس ولينبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو ش